قال رحمه الله واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة وامائكم بينت آية النساء أن الامه لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية فآية النساء المذكورة مخصصة لعموم آية النور هذه بالنسبة إلى الإماء وآية النساء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 على أن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة المؤمنة إلا إذا كان غير مستطيع تزوج حرة لعدم الطول عنده وقد خاف الزنا فله حين إذ تزوج الأم بإذن أهلها المالكين لها ويلزمه دفع مهرها. وهي مؤمنه عفيفه ليست من الزانيات ولا متخذات الاخدان ومع هذا كله فصبره عن تزوجها خير له واذا كان الصبر عن تزوجها مع ما ذكرنا من اضطرار خيرا له فمع عدمه أولى بالمنع وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من منع تزويج الحر الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرآن كقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا وقوله ذلك لمن خشي العنت منكم أي الزنا إلى آخر ما ذكر في الآية خلافا لأبي حنيفة القائل بجواز نكاحها مطلقا إلا إذا تزوجها على حرة والحاصل أن قوله تعالى في آية النور هذه وإمائكم خصصت عمومه آية النساء كما أوضحناه آنفا والعلماء يقولون إن علة منع تزويج الحر الأمة أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكا لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها فيلزمه أن لا يتسبب في رق أولاده ما استطاع ووجهه ظاهر كما ترى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه والله لا يخلف الميعاد وقد وعد الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الفقراء باليسر بعد ذلك العسر وأنجز لهم ذلك وذلك في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه إلى قوله سيجعل الله بعد عسر يسر وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من اتقاه في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية ووعد بالرزق ايضا من يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها وذلك في قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقد وعد المستغفرين بالرزق الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى عنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعلى لسان نبيه هود في قوله تعالى عنه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم الايه وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وعليهما جميعا وسلم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الايه ومن بركات السماء المطر ومن بركات الارض النبات مما ياكل الناس والانعام وقوله تعالى ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الايه وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اي في الدنيا كما قدمنا ايضاحه في سورة النحو وكما يدل عليه قوله بعده في جزائه في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد قدمنا أنه جل وعلا وعد بالغنى عند التزويج وعند الطلاق أما التزويج ففي قوله هنا ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وأما الطلاق ففي قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته الآية قال أجزل الله مثوبته والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك وقد رأيت ما ذكرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من أطاعه سبحانه جل وعلا ما أكرمه فإنه يجزي بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدل على أن العبد يملك ماله لأن قوله ان يكون فقراء يغنهم الله من فضله بعد قوله والصالحين من عبادكم وإمائكم يدل على وصف العبيد بالفقر والغنى ولا يطلق الغنى إلا على من يملك المال الذي به صار غنيا وجهه قوي ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع منه ذلك المال الذي هو ملك له والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في لقائنا ما مضى بأمل أن نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله